A'udhu bi Allah min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Qasim. Tilkah نتفلوا عليك من نبء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفه يستضعف طائفه من منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم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 ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رَدُّوهُ إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَّطَهُ آلُ فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنَ إِنَّ فِرْعَونَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ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 قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولمَّا وردَ ما أمدَّ يَنَ وجدَ عليه أمَّةً من الناس يسقونَ ووجدَ ووجدَ من دونِهِ مُمرأتين تذودانَ قالَ ما خطبُكما؟ قالتَا لا نسقي حتى يصدِّر الذِّعاءُ وَأبُونَا شيخٌ كبير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 قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه قصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين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 قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّامُ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودٍ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُ سَأَ أَيَّامُ سَأَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَطِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ما سلقانا فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنت ما ومن يتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بهدا من عنده ومن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 ولك الرحمة من ربك نذير قوم ما أتاهم من نذير من قدرك لعلهم لعلهم يتذكرون ولو ل أن تصيبهم صيبة بما قدمت سيدهم في فيقولون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 قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو ألم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا وقالوا إنا بكل كافرون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 اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون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 وقالوا إن التبع الهدا معك نتخفف من أرضنا أو لم نمكّل لهم حرمآ من أي جبأ إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن, كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 ويوم يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أين شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ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 وقال الذين أُوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون